يخصف بكم جانب البر أعتذر سمحوني بالله عليكم سمحوني استمحكم وظرا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر قلنا مظاهر ربوبية الله جل في علام وأن الأمواج إذا تلاعبت بهم وأن الريحة إذا جاءت أرسل الله عليهم ريحا فتلاعبت بهم الأمواج يغرقون جميعا كما فعل الله مع فرعون وفعل الله مع من قد عصاه قال أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى يعني أنتم الآن فأمنتم أن يخصبكم فيه تارة أخرى بعدما أمنكم وأخرجكم آمنين من البحر وكنتم على البحر حسبتم أنكم في مأمن من الله لل فعلها كما بيننا أمس إن الله على كل شيء قدير قال أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى أمنتم أن يخصبكم جانب البر وفيها الخصف والقصف والمسخ وقلتم أن هذه الأمة ستتعرض لذلك في آخر الزمان عندما يزداد الخبس يحبس الخصف والمسخ والقصف قال فأمنتم ما يخصر في الجانب البر أو يرسل عليكم حاصبا والحاصب قال العلماء هو الحجارة من السماء كما فعل الله إذا الفعلها بقوم لوت كما قال الله تعالى فرسان العيم حاصبا إلا آل لوت إن, إن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر أو الحاصب هو الريح العاصف وقيل التراب وهذا قد بيناه أمس قال أفأمنتم أن يغسل لكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة ثم لا تجد لكم علينا وكيلا يعني لا تجدون ربا إلها منقضا معينا نصيرا لا تجدون ذلك فإن من خذر الله فلا رافع له ومن أراد الله به الضلال فلا هادئ له ومن أراد الله تعذيبه فلن ينقذه من الله أحد ولا نصير ولا شفيع قال الله عن أهل النيران بأنهم كانوا في عذباتهم هم يقولون فما لنا من شفعين ولا صديق الحميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين عليكم السلام صلى الله قال ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أن في البحر مرة أخرى فإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسباب وأن تترك كيف هيأ الأسباب لذنور أن ينزل في البحر ويلتق الحوت فإن النبي كما قص علينا القرآن بأنه عجل على قومه وذهب إلى السفينة فأخذوه فقابلوه بلا نول ثم لما اشتد وتلعبت به من أمواج قالوا الحمل ثقيل فلا بد من إسقاط أحد في البحر اقترعوا وخرجوا وما من مرة إلا وخرجوا وهم يستبعدون ذلك لصلاحه ومع ذلك إن الله إذا أراد شيئا هي ألو أسبابه قال الله تعالى فأمنتم أن يغسل عليكم, عليكم جانب البري أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلة أم أمنتم أن عيدكم فيه تارة أخرى في البحر مرة ثانية وإن الله إذا أراد شيئاً هي له أسبابه أن ترى كيف, كيف أغرق في العرب قال, قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قام وحسب أنه امتلك والقوة وأن القوة له فقال إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائذون وإننا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الله قد استدراجه استدراجاً تاماً حتى حسبه حسب أنه قد قضى على موسى ومن معه وحتى القوم عندما رأوا جحافل الجيوش الجرارة مع فرعون قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي يا ربي سيهديني وهنا معينة الله الخاصة النصر والتأييد والتوفيق والتزديد قال كلا إن معي يا ربي شوف انظر إلى سرعة الاستريابة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فمن فالقى فكان كل فرق كالطوض العظيم موسى أراد أن يلتأم البحر مرة ثانية وأضرب العصر قال الله جلالي فعلا واترك البحر رهوى قال الله تعالى أنهم جند مغرقون فأغرقهم الله جلالي فعلا فإذا إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه أفأمنتم أن يخصب عليكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم الأتالد لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى وهو على شيء على كل شيء قديس وهو على ذلك قادر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم الباء هنا بأس سببية الباء هنا بأس سببية إذن العقاب لا ينزل إلا بسبب والبلاء لا ينزل إلا بسبب وإلا فقد قام يستسقي العباس رضي الله عنه وارضاه قال اللهم أنك تعلم أنني لست بخيره وما انتدبوني إلا لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة نعم فقال بما كفرتم الباء هنا باء سببية الباء هنا سببية ظهر قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما بما كسبت بما الباء سببية يعني بسبب ما كفرتم ودحتم بآيات ربكم قال بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا ثم لا لكم علينا به تبيعا العلماء قالوا ثم لا تجد لكم ثم لا تجد علينا به تبيعا اي من يتتبع اثركم من يطالب بدمكم من يسقر لكم ومن من يفعل ذلك مع ربه جل في علا والله على كل شيء قدير <تصفيق> فان الله اهلك ان أراد أن ان يهلاك عبادا جميعا اهلكهم ولا يبالي سبحانه جل في علا من يطالب الله في علام ما يفعل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال قال أم أمنتم أن يؤيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة <تصفيق> ولقد كرمنا بني ادم حملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات قال ولقد كرمنا بني ادم وقبل بعض العلماء يقولون بأن العذابات اربع اثنتان في البر واثنتان في البحر ففي البر السرصر الريح الصرصر كما قال في عاد نعم والعقيم الريح العقيم ما تقدر مشين اتت عليه الا جعلته كربي وفي البحر العاصف والباص قال الله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بني آدَمَا العلماء هنا يقولون أولاً يعني التجديد أشد من زيادة المبنى يعني هي أعظم أذراً من قوله أكرمنا وَلَقَدْ أَكْرَمْنَا بني آدَمَا كانت ترسيرية كرمنا هذه أعظم مبالغة واختلاف العلماء اختلاف عريض في قولي وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي أَدَمَا فهذا الفرق بين الحلوان كل من يدب على الأرض الله تعالى كرم بني البشر يأكلون بأيديهم في أفوهين خلافاً لمن يدب على الأرض أيضاً فإن الله ميزهم قاموا امتدادها وإن الله جلال فعلاء أيضاً ركب فيهم العقول فميزهم بذلك وكرمهم بالعلم وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَنِي أَدَمَا فعند قد يقال أن التكريم أصلاً في هذا الباب بالعلم وخضر كل مريء ما كان يحسنه وجاهلون أهل العلم أعداؤه ولذلك الله تعالى قد قدم آدم على الملائكة بالعلم وعمرهم بالسجود بالعلم قال أنبيوني بأسماء يا أولاين كنتم تعلمون قالوا سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبيهم بأسماءين فلما أنباهم بأسماءين قال لما أقول لكم إني أعلم ما إلى آخر الغلط المقصود بأنهم فضله عليهم بالعلم وكما قلنا إن فضل بالعقل فالتفضيل بعلم هو أعظم ما يكون تفضيلا وقيل فضلهم بما في محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء التفضيل هنا تفضيل البشر على جميع الخلق إلا الملائكة تفضيل البشر على جميع الخلق إلا الملائكين والحق أنه قد وردت أذلة وأيات تبين أيضا المقصود ولقد قرمنا بني آدما ففضلناهم على كثير من من خلقنا لما قال وفضلناهم على كثير طبعا التفضيل كما قلنا أنواع التفضيل عنا معينا لكن أعظم أنواع التفضيل وأعظم ألوان التفضيل العقل والألم أعظم ألوان التفضيل وأعظم سبت التفضيل العقل والألم ولذلك قلنا أن أشرف البشر على الإطلاق هم الأنبياء من علمه علم واحد لدني وبعدهم من حمل علمه من من صابر حتى حمل علمه من واصل الليل بالنهار حتى تعلم علمه واخذ به شو بنظرها البون الشاسع او الواسع لمن يعني اخذ دينه بجمله من اقوال بعض العلماء فقط توقف عندها قال انا مقلد انتهى على ما قال اخونا الفاضل عمال ينقل من المذهبيه وقت بها يعني على ناعم شوف هذا يعني كما قال شعبة كل شيء ليس فيه قال الله قال الرسول فوخد لنا بقر يعني هل الدين مجموعة أقوال لبعض المتأخرين هذا ليس لا يمكن أن يكون دينا الدين قال الله قال الرسول العلم قال الله قال الرسول هذا العلم ولذلك ابن عباس لما, لما كانت له الحظة عند النبي بالدعوة المباركة ماذا دع له قال الله مفقهه في الدين وعلمه التأويل لا يكون ذلك إلا في كتاب الصم أبدا قط لا يكون إلا بهذا <تصفيق> يمكس أحدهم في الفروع ألف سنة ويخرج لا شيء عنده مشكلة كبيرة وإذا كلمته قال لك إمامي يعلم هذا الحديث إن كنت, إن كنت لا تعلم هو يعلمه ويعلم مدى ويعلم تأويله طيب ما الدليل على هذه المسألة لا, لا دليل أنت مقلد تسكت وتأخذ هكذا كأنه يربي غنما في الاستطبي هكذا وهذا خطأ مبين صراحة ليس هذا من العلم بمكان أبدا أبدا أبدا ولذلك فضيله الشيخ احمد شاكر خاتمه علماء الازهر كان رجلا حريرا عالما تقيا نقيا محدثا فقيها كان في مقدمه الرساله عندما يتكلم عن الشافعي وتكلم عن مساله طلب العلم قال لا يبدا المرء على مذهب على أصول مذهب لكن يعرف كيف كانوا يتغزلون في في في في, في في في في الادله من الاحكام يعرف طريقه العالم فياخذ على ياخذ على لغه الفقهاء وطريقه العالم ثم ذلك مصرح الكلام في الأدلة نصرح الكلام في الأدل هذا هو العلم ولذلك قال قال قال, قال, قال علي بن أبي طالب للكميل وإن كان الرواية فيها بعض الكلام لكن قال له يا كميل قال الناس ثلاثة عالم رباني والعالم لا يكون عالما إلا بالاجتهاد بعلم الوصول والفقه والقواعد طبعا الحديث هو من أهم العلوم وعلم الفقه وعلم الفقه هو ما معنى الفقه الفقه فين الفقه في الحائط الفقه في كلام الفقه أو الفقه في فين الفقه في الكتاب والسن الفقه لا يكون فقه إلا كان في الكتاب والسن نعم قال الناس الثلاث عالم ربني ومتعلم على سبيل النجاة قال وهمد الرعاعة أتبع كل نعاق لم يستطيع ابن العلم هات ألف مقلد الآن لا يغني شيئا لا يغني من جوع شيئا لذلك الإمام ابن رجد في المقدمة ذات قال والبون شاسع والفرق واسع بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف يا ربي هناك مفارقة عظيمة جدا بينهم وهذا نوع تفضيل نوع تفضيل تفضيل بالعلم لا, لا تفضيل إلا بالعلم قال, قال وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِ آدَمَ كَرَّمَهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وكما قلت أسجد الملائكة لآدم بسبب العلم او عرف عارف عارف عارف وقدره بالعلم وايضا الملك الذي فصل النزاع في قاتل المئه نفس كان ملكا على صوره بشر إيه, ايه عالم عنده علم فاستمعوا له عليكم سلامته واطيعوه وقال قيس بينه بين الأرض التي رحل اليها والارض التي قادم منها ارض الطاعه وارض المعصيه فالله تعالى فعل لهما ما يفعل الغير لكن فصل الخطاب انهم ايش انهم كلهم انهم جميعا انصاع وانقادوا إليه للعلم نعم لذلك قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا ذي ولا دينارة ولكن ورثوا العلم أو ورثوا العلم ومن رأى نفسه أنه أفضل من العالم فهو مغمون مفتون مأفون رجل لا يسوي شيئا غره غرته نفسه وغرته الأمان والله جل فعلاء أراد له ذلك لدسيسه في قلب بذلك فخير الناس كما قال انه اين الواسطه بين رب الناس وبين وبين الناس خير الناس الواسطه بين رب الناس وبين وبين الناس فرقت كرمنا بني ادم احملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات قال ورزقناهم من الطيبات كل حلال يعني فهو حلقه كله الله جل وعلا فهو من الطيبات فهو من الطيبات وقال بعض الالماء الـ يعني الـ الطيبات كله حلال وبعضهم قال كل ما استعذبه العرب فهو من الطيبات هو من الطيبات فكل مستطاب في الزوق فهو من الطيبات وهذا قول الشافعي الشافعي قال ما من العرب فاصل يفصلنا في هذا الباب نقول <تصفيق> كل, كل, كل شيء فيه خبث فهو حرام وكل شيء مستطاب مستذوق مستذوق فانه حلال طيب الحلال ولذلك انت ترى يعني الضب اختلفوا فيه لكن بعض ال العرب كان يأكلونه وبعض العرب لا يأكلونه لما قدم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده, فقبض يده خالد فقال كل إني أناجي من لا تناجي فأكل قال إنه لن يؤكل بأرض قومي فأجدني أعافه والعجيب أن خالد بأرض قوم صلى الله عليه وسلم مع ذلك أكله بل تهمه والنبي تعجب أنظر إليه بيدي وهو يتعجب في التهام خالد رضي الله عنه وأرضاه وهذا الطيبات أيضا يدل, يدل الدلالة واضحة جدا على أن القاط ال ال ال اليماني حرام القات اليمان حملا لكني سألت صراحة تنسيقات قالوا لا لا يأتي بالأضرار الدخان حرام الدخان أضراره أعظم مما يكون فهو من الخبص في المكان النجسات خبيثة كل خبيث فهو محرم كل خبيث فهو محرم نعم. سبحان الله ممتازة الأخت الفاضلة أين التعليقات الطيبة هذه من زمن شفاكم الله وعفاكم أنتم من ثلاثة أيام قلتم أنكم ذهبتم إلى الطبيب. ما أدري يعني واختفيت مع ذلك هل المرض اشتد عليكم نسال الله أن يشفيكم وان يلبسكم ثوب الصحه والعافيه عليكم السلام طلاب الفصل قال ولقد كرمنا بني ادم واحمدناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال قال على كثير ممن خلقنا وهذه من تضليل قالوا من تضليل هنا والمعنى انه على بعض المخلوقات قال ابن عباس فضلهم على سائر الخلائق دون الملائكة فضلهم على سائر الخلائق دون الملائكة وزيأتي هذا المبحث نخدم به كلام التفسير اليوم في هذه المسألة من الأفضل صالح البشر أم الملائكة نعم. الـ الـ وبعض العمال قال الملائكة أفضل وبعضهم قال بل الخلق أفضل عامة الحق الذي ندعو به الكلمة المسألة عليها أقل ثلاثة القول الأول الملائكة أفضل فالملائكة كان آه الله سأتيك بالدليله الآن الملائكة أفضل ودلائة الملائكة أفضل بأن الله جعال قال عنهم كراما كاتبين وقال لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون ممتاز وهذه وجهة التفضيل ووجهة التفضيل أيضا قال شاهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قال فثن بالملائكة فتقضيم الأهم عن المهمة الذكري ويجيب نعم ومنه من قال يعني صالح البشر أفضل منهم من الأنبياء والمرسلون وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على الأدلة فيه والقول الوسط وقول المتمية قال المسألة إذا كنا في الحال فالملائكة أفضل في الحال الملائكة أفضل يقول التسبيح والتحميد والعبادة لا يعصون الله ما أمرهم فعلون ما أمرون وأما عند المآل فالبشر أفضل أن البشر عند دخولهم الجنة أيضا سيلهمون التسبيحة والتحميدة كما كما في الملائكة فارتقون فوق الملائكة يعني درجة أنا أدير الله بالقول الأول وهو أن صريح البشر أفضل من الملائكة لا سيأم العلماء. العلماء والأنبياء طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى الأيات فاهرة النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق هذا بإجماع لكلمة فيه لكن سائل للخلق والأنبياء أفضل من الملائكة سائب الخرق من صريح البشر أقول العلماء الربانيون أفضل من الملائكة طب من, وين؟ من وين أتيت بهذا وهم يعصون الله وهم يزلونهم لهم ما لهم من الزلات والسقطات نعم صحيح إذا قلنا بأن نوع تفضيل الملائكة عدم المعصية فنقول المعصية والتوبة منها هي أفضل من من الأمر قبل المعصية واتفق العلماء على أن مكانة تفق العلماء على أن كانت آدم عليه السلام بعدما أهبط من الجنة وفي الأرض وبعدما أكل من الشجرة ثم تاب وآب أن مكاناته عند ربي كانت أعظم من مكاناته قبل أن يأكل من الشجرة انظر عندما يفتح الله له أبواب التوبة وأبواب الأنس به والمراجعة فإنه يرتقي فوق المنازل التي كانت عليها يرتقي منازل حتى هو لا يتصورها ولا تبوها بذهنه ولكن فضل الله سابق في هذا الباب والأدلة على, على ذلك كثيرة قال الله أولئك عن المؤمنين اولئك هم خير البريء هناك قراءة أنتم اعلمين مني بالقراءات أظنها شازة قراءة اولئك هم خير البريء والبريء هنا بالمعنى الخليقة البرئ هنا بالمعنى الخليقة فالذين أمنوا لقنا艇 الصالحات اولئك خير البريء البريء الخليقة فهي دللة على أن من أمن عمل صالحا فهو خير البريء خير البريء خير الخليقة ومن الخرق الملائكة ومن ذلك أيضا أن الله تعالى أسجد أجسد الملائكة لآدم وفضل آدم على الملائكة وعلّة التفضيل ها العلم علّة التفضيل العلم ولذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ومن ذلك أيضا الملك الذي جاء على صورة رجل فصل النزاع بين الملائكه فانقاذوا جميعا له انقاذوا جميعا له وادي ايضا في الدلاله واضحه جليه على انهم انقاذوا له لعلمي انقاذوا له لعلمي وايضا اذا ركبته من ثم التوبه والاوبار والرجوع الى الله تعالى قال فمن عمل بسيئه فلم يعملها فاكتبوها له حسنه ما ترك لا من جرائي والله الذي قال وقال لو الله بكم ولاته بقوم يذنبونه فيستغفرون فيغفر لهم فالحق بان الملائكه افضل او صالحي الملائكه البشر أفضل من الملائكه نعم نعم نمونا التسبيح والتحميد الحق بأن العلماء طبعا العلماء الربانيين اعني العلماء الذين تعلموا العلم وتعبدوا به ان تراه صائما قائما متعبدا متعلما معلما ناصرا لدين الله تلف العلا ناشرا للسنة قامعا للبدعة دون أن نقول أنه ملك ليس له معاصي أو زلات لا له زلات وسقطات وأنات لكن غالب حاله يقاس به غالب حاله يقاس به فالعلماء الربانيون أفضل من الملائكة هذا الذي ندين الله به نختم الآيات قال. عظيم رحمة, الله عظيم رحمة الله بالعباد من وين بقى أخذتم عن الفائدة؟ عظيم رحمة الله بالعباد لا يسكت. لا يسكت من الصباح ما لا يسكت طبعا يا أخي عظيم رحمة الله لا يفعله هو يبين لهم أنه قادر عليهم في البحر وقادر عليهم في البر وأنه كرمهم وأنه أعطاهم ومنحهم فرح بتوبه الاوله نعم ممتازه يا ما شاء الله الله الرد على الجبرية قال بما كفارتم كفارتم فعلهما ودا الرد على الجبرية العقاب <تصفيق> والعذاب تابع للاذام او لازم للاذام العقاب ولا اذابه تابع للاذام تاخرت ليش 2 احمد سعيد انت انت تعالى احمد بتقول لي بحس ترخ لي ثانيه ساكون انا ثانيه والله ده وهم هو بيجري على دماغه ف اسبوع بس انا مش سعيد ده <تصفح> <و> <تخفح> ما اتصلش الناس الرزق مكفول الفائده الاخيره الرزق مكفول ادور على قاضي في اسئله تفضل